وهذا سؤال يقول الشيخ حفظكم الله تعالى هل يؤخذ بكلام الشيخ ربيع ابن هادي عمير المدخلي في تحذيره من الشيخ يحيى الحاجوري أفيدونا حفظكم الله تعالى إذا كان له هذا الشخص ما أفقد أن الشيخ ربيع يكتب على غم أحد لمجرد إنه ما يعرفه إلا لأنه يعرف هل يؤخذ كلام الشيخ ربيع حفظك الله؟ زيادة في شيخنا رجل، ده بس بزيادة في الأنياب، لأنني لا أشوف الرجل ولا ولا خلاص الأم خلاص. فا إني ااا على لا أعرفه في يعني شيخنا حفظك ما شيخنا رجل قال إنه نصحه ونصحه ونصحه لا يريد أن يرجع حفظك الله يعني شيخنا حفظك الله شيخنا شفي أتبي تدري؟ حد بحاجة لغير رجل جالس. العلم لا مقصور واحد. إيه الله يحفظ شيخنا الذي توفي عنه يلحق به شيخنا هذا هو. لا سفى الله الدفع لا تزعف الا عما تعلم سلامته من كل عين